بسم الله الرحمن الرحيم. س ب ح ا ل ل ه ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.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 يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله و آ ن ف ق و ا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وآفقو لهم أجرا كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم ل ت ؤ م ن و ا ب ربكم وقد أخذ ميثاقكم وقد أخذ ميثاقكم إنكم م ؤ م ن ي ن هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لراوف الرحيم وما لكم َ ل ا ت ن ف ق و ا في سبيل الله ولله تراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أ ن ف َ ق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أ ن ف َ ق و ا من بعد وقاتلوا وكلوا وعد الله الحسن والله بما تعملون خبير م ن ذ ا الذي يقرض الله قرضا حسنا م ن ذ ا الذي ي قرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له فيضاعفه له وله أجرا كريما يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يوم ترى المؤمنين والمؤمنات ي س ع و ر ه بين أيديهم وبأيمانهم بشركم اليوم جنات.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 هو من قبله العذاب ينادونهم ينادونهم ألم نكم معكم قالوا بلا ولكنكم فتتم أنفسكم وتربصتم وارتبطتم وغرتكم الأماني وغرتكم الأمالي حتى جاء أمر الله و غ ر ّ ك م بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار مأواكم النار و ب ئ س المصير ألم ي أ ن ِ ل الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم ألم ي أ ن ِ ل الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ألم يأنزل الذين آمنوا ت َْ ش َ ع قُلُوبُهُم لِذِكْرِ اللَّهِ أَلَمْ ي َ أ ْ ن ِ ل ل َّ ذ ِ ي ن َ آمَنُوا أ َ ن تَقْشَع قُلُوبُهُم لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ا ل ْ ح َ ق َّ وَلَا يَكُونُ كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ فقسَت قلوبهم وكثيرٌ منهم فاسقون يعلمون أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعلون ق إن المصدquين والمصدقات وأقرض الله قرضا حسنا إن المصدquين والمصدقات وأقرض الله قرضا حسنا وقرض الله قرضا حسني يضعف ا لهم ولهم أجرا كريم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 يعلمون أنما الحياة الدنيا لعب وله، يعلمون أنما الحياة الدنيا لعب وله، وزينت وتفاخر بينكم، وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته. ثم يهيج فتره مصفر ا ثم يكون حطام وفي الآخرة عذاب وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متع الغرور سابقون غ ف ر ة من ربكم وجنّة وجنّة عرضها كعرض السماء والأرض وعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله ي ت ط ي ه م ن يشاء.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 لكي لا تأسو على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختار. ا ل ر الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولف إن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس ب ا ل ق ص ط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع الناس ولتعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله ع ظ ي عزيز، ولقد أرسلنا نوح ا وإبراهيم وجعلنا في ذ ر ي ت ه م ا النبوة والكتاب، فمنهم مهتد وكثر ي منهم فاسقون. ثم قتينا على آ ث ا ر ه م برسولنا وقثينا بعيسى بن مريم و آ ت ي ن ا ه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين ا تبعوه ر ف ة ه ورحمة ورهبانية بتدعوها ما كتبناها عليهم ما كتبناها عليهم إلا ب ت غ ا ؤ ر طواني الله فما رعوها حق رعايتها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 وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ ي ُ ؤ ْ ت ِّ ه ِ م ْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ